الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات علم بالعثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومع السيئات فله الحمد حمداً من أخزائن البركات وله الحمد ما تتابعت في القلب النبضات وتعاقبت الخطوات ودعوا الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات وعدد الحركات والسكنات سبحان الله سبحانه الطير سبحة والوحش مجدة والموج كبرة والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسهم ونداه والنحل يكتف حمداً في خلايا الناس يأصونه جهراً فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينسى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فارج الكربات ومقيل العثرات وسامع الأصوات ما نزل غيث إلا بمداد حكمته ومنتصر دين إلا بمداد غزته ومقشعرة الخلوب إلا من عظمته وما سقط حجر من جلل إلا من خشيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قضى نحبه في الدعوة لعبادته وأقام عوجاج الخلق بشريعته وعاشر التوحيد ففاز بخلته وصبر على دعوته فرتوى من نهل محبته صلى عليك الله يا علم الهدى ما حذبت النساء وما ناحت وما ناحت على الملك الحمالين عليه وعلى أهله أفضل صلاة وأزكى تسليم أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي زاد المؤمنين ووصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وأياكم أن يتقوا الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعل لكم بالحب نستقبله وبعاطل التحاي نحيه وبأشواق الفؤاد نلقاه فله في النفس مكانه وفي حناير الفؤاد منزله إنه سيد الشهور وبدور البذور إنه درة الخاشرين ومعراج التالين وحبيب العابدين وأنيس الذاكرين وفرصة التعبين إنه حبيب السائحين وزال المتقين تخفق له الغلوب وتتطلع له النفوس مع بزوغ أول ليلة من ليالي تبدأ النداءات الربانية الخالدة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فيا لله ما أجمله من نداء يفرح به المؤمنون ويستبشر به المتقون فيعمرون المساجد ويقبلون على القرآن ويتلذَّذون بمناجاة الرحمن ويتصدقون على المساكين العلون فيه تدمع والقلوب لخالفها تخشع والرقاب لربها تخضع تخطبط ذنوع التائبين للذة الخاشغين وتمتزج تلاوات التاليين لدوي الذاكرين إنه رمضان شهر البركات فأكرم به من زاهر الموعات يبشرنا فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول إذا جاء رمضان كتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين مرحبا أهدا وسهلا بالصيام. يا حبيبا زارنا في كل عام قد تقيناك بحب مفعم كل كب في سوى المولى حرام معاشر المسلمين عندما نذكر تاريخنا في رمضان فإننا نذكر تاريخا مشرفا وأمجالا تليلا نذكر نصرا وفخرا عزا وشموخا نذكر نذكر بطولات حق طه من الذين عرفوا الله حق المعرفة فنفخر بغزوة بدرين الكبرى وفتح مكة ونعتز بفتح أمورية ونفوت المعتصم ونذكر فتح الأندلس ونتشرف بذكر انتصارات صلاح الدين أيوب على الصليبيين. فبعد موقعة حطين الشهيرة وتحرير بيت المقدس من طغتهم وأثناء تحقيق هذا الانتصار الباهر دخل شهر رمضان الكريم فأشار رجال صلاح الدين عليه. أن يستريح خلال هذا الشعر الكريم نظير ما من جهد مشقة لكنه رفض ذلك وقال إن العمر قصير والأجل غير مأمون والسماح لمؤتصبين بالبقاء في الأرض الإسلامية يوما واحدا مع القدرة على استخلاص الأرض منهم عمل منكر لا أستطيع حمل مسؤوليته أمام الله وأمام الناس فهذا شيء فهذا شيء من ذكرياتنا في رمضان يهتز له القلب بهجة وسهورا وترتبع الهم عزة وشموخا ولكن ولكن يعصف بذلك كله النظر إلى واقع الأمة اليوم فهي تعيش مصائب شتها ونكبات لا تحصى فالنصيرية تتراقص على جثة أهل السنة في سوريا وتدفنهم هم وفلسطين ترزح تحت الاحتلال اليهودي وفي أفريقيا الوسطى أجساد المسلمين تحرق وتباد تحت أقدام المجوس المعتدين وآخرها وآخرها العراق المكلومة في تحالف صفوي يهودي ضد السنة واهلها ومع هذه الجراحات والنكبات تجد العجب العجاب فالناظر بعين بصيرة إلى حال الناس اليوم يرى واقعا مؤسفا وحالا وحالا سيئا واقعًا يمدا له الجبين، هم شبابنا يتسابقون تحت الشاشات المنتشرة والمقاهي المنتظرة يجلسون الساعات الطوال مع حدث يرونه أهم في حياتهم اليومية، يستأثرون بأوقاتهم وأموالهم من أجله، بل وصل الحال بل وصل الحال بعضهم أن تكبد عناء السفر إلى دولة الكفر. التي يقام فيها هذا الحدث، إنه كأس العالم الذي أقلق الشروب وسلب قلوبهم وأشغلهم عن واقعهم وحالهم المضعون، حتى أصبح حديث الناس في مجالسهم ومنتدياتهم وكأن به نصر للإسلام والمسلمين. عيب والله عيب والله أن نمتل الأموال ونضيع الأوقات لمشاهدة هذه الأداة المنفوخة عيب والله أن نربي أنفسنا وأولادنا على هذا الخزي والعار. أين هم عمالك عم ابن أنس الذي إذا دخل عليه رمضان يفره من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف يفره من ماذا إلى ماذا يالهم من فرق أين هم سفيان الثوري الذي إذا دخل عليه رمضان ترك جميع الناس وأقبل على قراءة القرآن أبكأس العالم نستقبل رمضان؟ أبهذا يتحقق النصر والتمكين لهذه الأمة كلا والله ما للأنام وما لكأس العالم كالدار يجري فيه مجرى الدم ما بالهم جعلوا الرياضة سنة عبوا عليها بالنواجد والفمي يدعون يا الله بل به وكأنه شهر الصيام الأكرم يا إخوتي إن الضراء عقيدة وديانة من كل غرج أعجمي كأس هناك مذهب ومرصع والشام فيها ألف كأس من دمي هذه البطولة فتنة قروية لعبت بنا والكل فيها عمي يا إخوة الإيمان هل من وقفة عصماء دون تعصب وتوهمي لا تجعل رمضان أهون سلعة من دعوة الفيثى لأرس أجنمي فالفوز ليس فالفوز ليس برفع كأس إنما الفوز بالريان باب الصومين نعم إن المسلم ليرار على أوقات المسلمين وعلى زهرة شبابهم أن تبذل في غير طاعة الله قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضمكة ونحشره يوم قيامة أعمى قال ربي لم أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرها ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى عباد الله وما انخرجت فتنة إلا وتعقبها فتنة أخرى إلا أنها من نوع آخر فالشياطين كما في الحديث السابع تصفد إلا أن شياطين الإعلام تخرج لنا مع هذا الشهر المبارك فيتنافسون في بث رضاعتهم الزجاج بل القري المسمومة فتبرز بعضها بثياب الواعظين وصبغة الدين ومعالجة أحوال المسلمين فهل ظلمتم يوما أن الفعل بدين وعلى رأسهم المجموعة الإعلامية المشهورة فقد وعدت جمهورها الغافل بمسلسلات فاحشة وصادمة للحياة بل وسكتت الدمع المصنوعة على حال أخواتنا العانسات. اللاعي تجاوزهن قطار الزواج وغادرت مرافعهن مراكب النكاح فأوجدت لهن الكلول المهلكة والمصادمة للشريعة والفطرة بغلاف الخوف والشفقة عليهم وبتوصيات مستشارين وسريين زعمهم فدعت الشباب والفتيات إلى أن يتعارفوا ويتخالطوا ويجلس بعضهم لبعض في المقاهي والأسواق حتى نستطيع أن نقضي على العموسة اللهم انا نعوذ بك من الخور بعد الكبر اللهم انا نعوذ بك من الخور بعد الكبر اللهم انا نعوذ بك من الخور بعد الكبر فمتى كانت الرذيله سبيلا للفضيله ومتى اصبح العهر مفتاحا للحق يطم ومتى غدا السفاح جسرا للعفاف إن الرذيله لا تكون حلا الا عند من تكسف فضاته والمجون ليس علاجا إلا عند من فسدت اخلاقه والعه لا يصلح دواءا إلا عندما من اهتزت عقيدته. لقد توعد الله أفواهنا ويخبون نشر في المجتمع المسلم بقوله: إن الذين يحبون أن تشييع فاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم أنتم لا تعلمون. فإذا كان هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن يحب فقط، فكيف بحال من يساع؟ اللهم انا نسالك الثبات حتى نلقاك اللهم انا نسالك الثبات حتى نلقاك فناهض بليله صادقة لمراجعه النفس في ضوء قول قوله تعالى والتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبته هملا ايضا أيها المسلمون راجعوا انفسكم وتوبوا إلى الله عز وجل وازيلوا هذا الخوف من بيوتكم وانتزعوها قبل ان ينتزع الحياه من اولادكم قبل أن ينتشر الفساد الأخلاقي بين من وَلَّاكُمُ الله عليهم عباد الله ومع حلول هذا الشهر المبارك يتنافس الناس ويتفننون في جميع مال الدوطار راكضين وراء المهرجانات والتخفيضات البراقة المزعومة فتجدهم مزدحيمين في الأسواق يحملون ما يكفيهم الشهور للشهر الواحد وكأن الأسواق سوف توصد ولم تفتح بعد هذا الوقت وانقلب شهر الصوم إلى شهر التثنن في صنع أنواع الطعام النادر حتى صار شهر التخمة والسمنة وأمراض المعدة وانقلب هذا الشهر من شهر القيام والتهجد من لحشية الله والتذبع بين يديه إلى شهر النوم في النهار وقضاء جل الوقت أمام أجهزة التلفاز ووسائل الاتصال الحديثة كمن قلب هذا الشهر من شهر الإكساس بالجوع والفخراء والمساكين ومساواتهم إلى شهر المدماس الشهوات ونسي الناس حال سيد المنتقين صلى الله عليه وسلم في رمضان فكانت له أحوال مخرمعة فقد كان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبيل عليه السلام في كل ليلة وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان يعتكف العش ويكفه من الدكة، وكذلك أئمة السلف، وكذلك أئمة السلف بعده صلى الله عليه وسلم. قد كان بن عمر رضي الله عنهما لا يفطر في رمضان إلا مع جتانا والمسافين. وقال نافع: كان بن عمر رضي الله عنهما يقوم يقوم في بيته في شهر رمضان، فإذا صرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ناع ثم يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخرج منه. حتى يصل فيه الصبح، وكان سعيد المجبل يختم القرآن في كل ليلتين وكان محمد الشهاد الزغبي إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. يا ذا الذي ما كفاه الدم في رجل حتى عصبه في شهر شعباني. لقد أضدك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عسياني واتبر القرآن ورتل فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح قراني فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيراني كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخواني أفلام الموت موت واستقاك بعدهم حيّا، فما أقرب قارفما من الدهن؟ هذا رمضان، هذا رمضان قد أقبل، فاحرص فيه على سلة، فحرص فيه على صلاة خاضعة، وعمرة منقنة، وصدقة على مسكين، من بآيات الكتاب الكريم، واعتكف في المسجد، وتفطيل الصائمين، وتلمس، وتلمس إيات الفقراء والمسافين، تنقل من حال إلى حال. حتى تشغر بلذة رمضان فكم من أخي نعرفه صام معنا وقام في رمضان الماضي وما قبله ثم صار إلى عالم الجود والبحود بعد أن استلهوا هذا منذ ذات اللينا وسيلة الموت على الجميع من عاجلا وآجلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كمن شهد من الشعر فليصم ومن كان أريضا أو على سفر فعدة من أيان أخر يريد الله بكم أسر ولا يريد بكم ولا العسر ولتكموا العدة ولتكبر الله على ما أزاكم ولعلكم تشكرون أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم رساء المسلمين من كل دم استغفروا إنه هو الرافور الرحيم الحمد لله حمدا يليق جلال وجهه وعظم سلطانه أشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين التوبة أول واجب للاستعداد لرمضان وهي وظيفة العمر قال سبحانه وتوبوا إلى الله جنيعا أيها المؤمنون لعلكم تذبحون وليست التوبة كما يفعل البعض يقول ثبت ويستغفر الله بلسانه وقلبه غافل تب إلى الله وجدد التوبة حسن التوبة اجعلها توبة صادقة خالصة لله تعالى معشر المسلمين غدا أو بعد غد سيهل علينا هلال شهر رمضان فيجب علينا أن نتأدب بآذاء الصوم امتثالا لفول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أخرجه البخاري صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمحك وبصرك ولسانك على الكذب والمآثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم صيامك أو فطرك سواء وقال ابن القيم رحمه الله والصائم هو الذي صامت جوارقه عن آثان ورساله عن الكذب والفحش وخور الزور وضطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث وإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمين فيها من الزور والكذب والبجور والظلم هذا هو الصوم المشروع لا مجرد مساك عن الطعام والشراب فالصوم هو صوم الجوارح عن آثام وصوم البطن عن الشراب والطعام فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسد فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته وتوفت صيوبه بمنزلة من لم يصم انتهى كلامه عباد الله أسلم دعوة الهلال الدعاء بما ورد عن طلحة بن عبيد عن بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الهلال قال اللهم أهديه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال عشدين وخير طوى الترمذي هذا وصل وسلم رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل القائم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسل وبارك واعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لا الدين اللهم معز الإسلام والمسلمين الله معز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وادع التشتك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين اللهم نصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم نصر الوالدين المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم نصرهم في الشأن يا رب العالمين اللهم نصرهم في الشأن يا رب العالمين اللهم كن لهم وعينا ونصيرا اللهم كن لهم وعيدا وضييرا يا فؤذي يا متيين اللهم فلي جميع المسلمين الأحياء والميتين لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ومصائبنا وآمننا برحمتك يا أرحم الراحمين طه طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خوا hiddenة ما تكن في الصدور اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان طهرنا بلغنا رمضان وبارك لنا فيه واجعلنا ممن يصومه ويطومه إيمانا وامتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد شبابنا بسوء ونساءنا بتبرج وسبور اللهم فأشعره في نفسه وجعل كيده في نهره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم أصلح عمتنا ولا تأمرنا واجعل ولايتنا في أن خافك والتغير في من خافك واتخاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين